وَلَمَّا أُرْزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَّتِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رب وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَى يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَن يُضْلِلْ بِهِ إِلَّا الْفَاسِق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاكه ويقطعون ما أمو الله بالله لائك قوم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم اموا ويحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سرع أَوَإِلَى <صفيق> <سوى> السَّمَاءِ فَسَوْقُونَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَجَعَلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا